وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ لَيَسْتَخِفَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ النَّبِيِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي اختارَ لَهُمْ وَلَنَبَدِّلَنَّهُمْ وَلَنَبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ ذل خوفهم ان يا عبدون لالا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون واطيل الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا رسولا انكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا ما يغرزون في الارض ومأواهم النار ولا بأس المصير يا ايها الذين امنوا يستأذن وَمُلَذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَدْرُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ تَنَاثَرُوتَ مِنْ قَبْلِ خَلَادِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَغْرُبُونَ غِيَابَةٌ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَحِينَ تَضْحُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ عِشَاءٍ ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طور يكون عليكم بعضكم على بعض فذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم